ve taekolunat teraz aklalımm, ve tepon almaa hübben jma. Kala, ıza dkket el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 يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي وادخلي جنتي